وكما هو واقع حديثا ما هي أنواع العدل وما هي صور الظلم الواقعه اليوم في المجتمع لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قاضياني في النار وقاض في الجنة هل هذا يطلق فقط على من جلس, خلف من جلس على كرسي في محكمة أو خلف طاولة قضاء أم أنه يشمل أيضا شرطي المرور يشمل الأب يشمل المدرس يشمل الزوجة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 هذا كلام كثير لا ادري هل تكفي له حلقة واحدة او نزيده الى حلقتين لكن يسعدني بقاءكم معنا في برنامجنا مسافرون ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم عن العدل اساس الملك السلام عليكم يا شباب السلام ورحمة الله وبركاته, الله وبركاته الله كيف الحال هيا الله, الله, صحيح صحيح صحيح الله طبعا هناك بعض الـ الـ الـ الـ الاصول التي تقوم عليها الحياة يعني مثلا لو قال إنسان هل الحياة تقوم على البيع والشراء؟ نقول لا مو بشرط، ممكن كل الواحد يعيش من غير بيع وشراء. هل ممكن أن تأمن النفوس فقط بوجود مثلا طعام وشراب؟ لا ممكن من غير الطعام والشراب تأمن أو ما تأمن. لكن وجود العدل وشعور الإنسان أن الدولة تتعامل معي بعدل وشعور الابن أن أبي يتعامل معي أنا وإخواني بعدل شعور الزوجة إن زوجي يتعامل معي ومع بقية زوجاته بالعدل شعور الشريك. ان شريكي عادل معي وجود العدل عند الإنسان وشعوره أن الناس يتعاملون معي أن المجتمع ان الظروف تتعامل معي بالعدل هذا أساس بقاء الملك اساس استقرار البيت اساس استقراري في الوظيفه اساس بقائي امينا ايش اللي يجعل بعض الموظفين احيانا يسرق من وظيفته ولا يحتال يشعر انهم غير عادلين معه يقول يا اخي فلان زودوا راتبه انا ما زود راتب فلان هذا دائما يخرج في الانتداب وكلما ان ينهوا شيئا في مدينة أخرى ارسلوه وأنا يا أخي ما أرسلوني ولا شيء ما في عدل عندنا وبالتالي يسعى إلى استخراج حقه بسرقه ولا رشاوي ولا احتيال ولا أو, أو شيء مما شابه ذلك لذلك جعل الله تعالى العدل أساسا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم يعني قوامين بالقسط قوامين بالعدل او الوالدين والأقربين إي يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا انا جيت بتكلم في قضية معينة إذا مدى بتكلم معناه اعدل باشرح مسألة معينة أكون عادلا بأذكر نسبة معينة نسبة انتشار المخدرات نسبة انتشار الزنا انتشار الاغتصاب أكون عادل ما يأتي واحد ويقول وقد انتشر الزنا حتى أصبح 70% في المجتمع فقلنا له يا أخي من وين جبتها النسبة يا أخي لم يتعدى 10% قال له حتى خوف الناس وأمنعهم يا الله تعالى يقول وإذا قلتم فعدلوا <تصفيق> الأصل أن تكون عادلا لأنك الآن إذا المجتمع فيه 10 ملايين أنت اتهمت 7 ملايين منهم أنهم زنات صحيح <تصفيق> صحيح <تصفيق> صحيح <تصفيق> يمكن ما بقي أحد أيضا له أخوانك اللي ما فعلوا ذلك فكذلك نابد من العدل في ذلك طبعا العدل يعرفونه بأنه تمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب الطرق انك مم. تمكن صاحب الحق أنت عندك حق بتأخذه مني أهم شيء لا تطالبني بأكثر من هذا الحق لذلك يقولون العدل مشتق من المعادلة أنك تعادل بين مم. شيئين أن, أن يكون متكافئا مثل ما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطعة وصايا يعني أمة عدلا معم. بحيث أنكم لا تظلمون من هنا ولا من هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن لا يتعامل إلا بالعدل ولا يمكن تجد للنبي عليه الصلاة والسلام موقفا يعني تعامل فيه بغير العدل بل كان يحس على ذلك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ضل ظل إلا ظل إمام عادل إمام, آدل. آدل. إمام عادل يدخل فيها الإمام الأكبر اللي هو رئيس يدخل فيها كل من كان متأمرا على اثنين يدخل فيها أنا الآن لازم أكون إمام عادل معكم صحيح. ما يصلح مثلا عبد العزيز كل شوي يرفع يده يريد يسأل وأتركه وأنا أسمع لكم بس لازم أكون إمام عادل صحيح. وأسمع لكم ما أسمع له. إمام عادل الأب مع أبنائه إذا قضى بينهم في شيء الرئيس الشركة رئيس المؤسسة مدير قطاع معين كل هؤلاء لابد أن يكون عادل عندما يتعامل مع من تحته يقول النبي عليه وسلم والسلام في فيما رواه مسلم المقصطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون, يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواهم السلام منابر من نور يعني الآن نحن عندنا منابر من خشب يصعد عليها خطيب الجمعة منابر من حجارة يوم القيامة منبر من نور نحن ما رأينا لكن نور يصنع منه منبر يصعد عليه المقصطون اللي عندهم عدل الذين يعدلون في حكمهم قاضي ولا أب بين أبنائه ولا شرطي مرور أحياناً يأتي صاير حادث بينهم وييجي يحكم بينهم صح؟ هذا الذين يحكم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو أي شيء تحت ولايته هاي ناس بس إنه فيه الشخص يقول ما يض ما يش لما يعدل بينه وبينه وبين زوجاته وكان عادلا بينه وبين زوجته نعم جاء الحديث أنها الذي يكون له زوجتان ولا يعدل بينهما يأتي يوم القيامة وشقه مائل شقه مائل الحديث ضعيف يعني لكن يعني يدل على وجوب العدل عموما بل ان العدل صدقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل يوم من تصبح في كل يوم من تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين لك صدقه يعني انا مثلا مريت في السوق الاثنين مختلفين يقول يا اخي عطيتك يا اخي قيمه الثوب قال ما عطيتني يا اخي قال والله عطيتك يا اخي 100 ريال ما رجعت للباقي بقي لي 70 فجئت انت دخلت بينهما لتصلح فعدلت قلت خلاص تأكد هل وجدت هل ما وجدت خلاص رجع الثوب تأكد من فلوسك الاساسي فعدلت بينهما كأنما تصدقت عليهما في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين لك صدقة بل حتى في, في, في أحد النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل لما في, في معركة أحد لما قتل سبعون من المسلمين والسشهدوا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لئن أشهدني الله مشهدا مع هؤلاء الكافرين لا أمثلنا بب بسبعين منهم فأنزل الله تعالى قوله وإن عاقبت فعاقبوا مثل ما عاقبتهم به ولا إن صبرتم له خير الصبر يعني الله تعالى يقول لنبيه اعدل حتى مع الكافرين حتى مع ذائك تعامل معهم بالعدل الصحابة رضي الله عنهم كان كان يأمرون حتى بالعدل مع الحيوانات دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا أطعمتها إذا حبستها ولا ترى <تصفيق> يعني حتى في تعاملها مع الهرة لما ظلمت أُخِدت بذلك يقول عز وجل في حديث الآخر حديث سورة الخسوف أو الكسوف صحيح مسلم يقول فلقد رأيت المرأة والهرة تخمشها في وجهها في النار شوف لا لأجل, لأجل أنها ما عدلت في يا إذا كان للتعامل مع هرة فلم تعدل معها كيف بالبنيان ما بارك يا أخي ببني آدم وبظلمهم عبد الله الرواحة رضي الله عنه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 الى الكم في النخلة ويقول هذا وقدره مثلا بعشرين وثق تلاتين وثق يعني عشرين كيلو خمسين كيلو هذه يسمونها الخرم ثم يرجع يا رسول الله ترى عندهم من التمر ما يساوي مثلا ألف وثق تقريبا هي خلاص تقريبا في الغالب خلاص لك منها يا رسول الله مائتين وثق يعطونك إياها بعد شهر أو شهرين فجاء عبد الله بالرواحة وجاء لي ينظر فحاولوا أن يرشوه يعطونها يقلل يعني يقلل رسول الله والله السمر عندهم ما في إلا خمسمائة وسق مثلا يعني مثلا خمسمائة كيلو مثلا الوسق أكثر طبعا خمسة <تصفيق> كيلو تقريبا لكن لأجل أن يقلل وبالتالي اللي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح أقل من المطلوب فلما بدأوا يقولون له ذلك التفت إليهم <تصفيق> أنا بخون النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فالتفت إليهم <تصفيق> <تصفيق> قال لهم يا معشر يهود والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنتم قتلتم الأنبياء وكذبتم على الله ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القرده القردة والخنازير أنتم أبغض لي من القردة والخنازير ثم قال وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم أنتم الان أنت تريدوني اني أظلمه أنا مع أنا لو بظلم أحد كان ظلمتكم أنتو تريدوني أقف في صفكم ضده أنا لو بأقف في صف أحد وقف في صفه عليكم كان يقول يا رسول الله ترى عندهم ألفين وفق يلا سددوا خمسمية ثم قال ولا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن أنا نظلمكم بل سأعدل فيكم شوف يا أخي فقالوا له قال اليهود بهذا قامت السموات والأرض هم اليهود اللي حاولوا يعطونا رشوة قالوا مدام انك عدلت ولا قبلت رشوتنا وهو ما يدري عنك والله بهذا قام الثوار والأرض يعني بالعدل هذا. هل العدل يقتضي المساواة دائما؟ يعني واحد مثلا متزوج مرتين، مرأة عنده منها خمسة أبناء، ومرأة جديدة توم متزوجها، هل يشترط مساحة البيت الأول نفس مساحة البيت الثاني؟ أو عندهم مثلا مجموعة أبناء، واحد عمره 15 سنة والثاني صغير، يشتري مثلا مجموعة دفاتر للأبو 15 سنة، يشتري دفاتر. لل... هل يعني العدل دائما مطلق المساواة ولا يختلف؟ لا هو طبعا العدل غير المساواة، لذلك حتى في تقسيم الميراث. الله تعالى عدل بين الذكر والأنثى لكن ما سوي بينهما كذلك لما الواحد يقسم بين أولاده يعدل لكن ما يساوي فرضا أنا الآن لما يتيني ولدي اللي يدرس أولى جامعة ويطلب يا يابوي عطلي مصروف الأسبوع ويأتي أخوه الذي يدرس أولى فتاة يقول أنا عطني مصروف الأسبوع من الطريقة عطيه خمس ريال مثلًا ولا يعطيه متريل أحسن لأن لأن الكبير أنا أعلم أن الحقوق الواجبة في ماله أكثر من الحقوق الواجبة في مال الطريقة الكبير بيدفع أجرة سيارة إذا كان يروح في تاكسي مثلاً أو اللي بيدفع قيمة البنزين وربما أيضاً يحتاج إنه يأكل خارج البيت لأجل إنه عنده في الجامعة بين المحاضرتين يحتاج يأخذ سندويشة و... أما الصغير هذا فهو أنا الذي أذهب به للمدرسة ومع فسحة ومع فسحة ربما فسحة؟ وأنا الذي فالحقوق الواجبة في مالها أقل كذلك هنا في العدل بين الزوجات الأصل ما دام أن ال... يعني ما يجوز إني أسكن وحده في حي فاخر جدا والثانية سكنها في, في أسوأ حي في البلد لا يجب أن أعدل بينهما في نوعية السكن لكن عدد الغرف أعطي هذه عدد غرف يكفيها وهذه عدد غرف يكفيها الأولى مثلا عندها ولد صغير فأحتاج أني أشتري لها مثلا ترمومتر للحرارة أشتري لها دواء الصغير ما أذهب وأشتري أيضا ترمومتر للثانية وهي ما عندها أولاد لسه فأقول والله من باب العدل بينهما أنا أقول هذا غباء ليس هذا العدل الذي جاءت به الشريعة ها يا أحمد. بعض رجال الأمن والمرور أحيانًا في المخالفات. م. تلاقي مثلا على حسب مزاجه على حسب هواه أو على حسب الشخص نفسه. أحيانًا بعضهم مثلا يحمل اسم قبيلته ويحمل اسم أو يعرفه ومعرفه يعرفه يمشي. ويجي واحد وراه ونفس المشكلة اللي عند هذا عند هذا فيمشي هذا وهذا يعطيه مخالفة. هذا فيها نوع من الظلم. هذا شك يا أخي إن إنها ظلم يعني إن يعني إذا كان الإنسان سوف. يميل إلى أحد الطرفين م. بناء على معرفة سابقة بينهما أو بناء على علاقة قديمة أو بناء على منصب لذلك الشخص م. فهو يميل إليه ليحكم له ضد هذا لأجل أن يستفيد منه مستقبلا هذا يا الأمر المحرم وهذا هو هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنة فإما قاض فصل في هذا قال إما قاض عرف الحق فحكم به م. هذا في الجنة لكن وإما قاض عرف الحق فلم يحكم به هذا في النار أو قاض ما عرف الحق وحكم بغير علم يا أخي ما تعرف حكم قل ما أعرف حكم حولهم إلى غيرك أما أحكم بينهم وأظلم أحدهما لأني جاهل بالمسألة فهذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في النار يعني لا يعني إنه مخلد في النار إنه هذا ليس تفطر لأنه يعني لا تظلم ظلم أحدا وفيستحك العذاب في النار من القصص اللي صارت يعني أه. أحد الحوادث اللي صارت في رجال شخص ما بعد أفسح عن مرتبته وسمه في الخط على مية في المية، لما جاء الرجل المرور وجاء يقيم الحادث سان يبرز هويته، بروز هويته رتبة فلانية في نفس الإدارة، قال لا أنا غلطان في التقرير عطى الغلط على الرجال الثاني ما الثاني من الخطأ قال الخطأ كارثة سيئة، الخطأ كلها حو الله بالله هذا هو الظلم الصريح يا أخي وهذا الذي يعني هذا هذا أساس تدمير الدول ترى إذا بدأ إذا بدأ الظلم ينتشر بين الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع يجي وياخذ حقه بلسانه بكل ثقة لكن لما يبدأ يشك في أنه بيعطوني حقي وهذا الذي أدى ترى إلى سقوط عدد من الرؤساء الآن في هذه الثورات اللي وقعت بسبب انتشار الظلم وأيضا سكوت عدد من الناس الذين يستطيعون أن يدفعوا هذا الظلم سكوتهم عن ذلك وبهذا عذبوا العدل ذكر العلماء أنه واجب في كل شيء العدل بين الأولاد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العدل في الشهادة وأقيم الشهادة لله الآن لما أنا أرى شيئا ويطلب شهادتي وربما هذه الشهادة متعلقة بي دون غيري يعني العلماء يقسمون الشهادة الفقهاء إلى تحمل وإلى أداء يعني انا الآن فرضا أريد اني أسلف أحمد فلوس فجيت عندك ناصر قل تعال اشهد اني أسلف شرعا ما يجب عليك انك تشهد تقول والله شو خير أنا لا أتحمل الشهادة لا يجب علي لكن إذا تحملتها وجب عليك أداءها يعني إذا... إذا أنا قلت فقدر وقال أنا... أنا أقدر أتحمل أنا أشهد, ولا أشهد. إذا توكل به إذا قال خلاص أنا أشهد أنك سلفته ثم لما أحمد ما سددني فذهبت للقاضي واشتكيت ثم قال القاضي عندك شهود قلت له والله عندي ناصر تعالي ناصر اشهد قال ناصر لفكني من مشاكلكم ماني بشاهد هنا يأسم الله تعالى يقول الشهادة لله بل ما يجوز يأخذ مال عليها لأن الله تعالى قال لله يعني الوجه الله مثل ما قال كل هذه سبيل أدعو إلى الله ما يجوز أن يدعو عشان يعفونا فلوس في هذا يقول الكاتب الحق يشيطار الأخرس الساكت عن الحق الساكت عن الحق يشيطار الأخرس في مقولة ثانية أن تدخل فيه الفجور ما أدري أنا ليش الحق أنه هو فاجر أو زي كذا ما أذكر شيء والله في هذا يعني لكن بلا شك أن السكوت عن الحق أنه, إنه إثم يعني الله تعالى أمره ويقول وجل ولا تكتموا الشهادة ولا تكتم من كان يعرف شهادة معينة يجب عليه أن يظهرها العدل كذلك في الحكم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس فتحكموا بالعدل العدل في الزوجات فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة العدل في الحدود لما يكون في حد شرعي أقيم على الكبير والصغير ما يجوز لما ياتيني واحد فرضا يتقاضى إلي وهو له وجاهة في المجتمع ولما ياتي واحد مسينين وكذا على قد حاله اتي وشدد عليه لا كما اعدل مع هذا اعدل مع هذا قال فلم لو, فاطم لو فاطم حديث الحديث أسامة اسامه بن زيد رضي الله عنه لما تركت امراه من وجهاء قريش امراه مخزوميه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ثبتت عليه السرقة واعترفت المراه وفوق النصاب ومن حرز كل الشروط موجوده يقيم يعني يقام الحد عليها فشق على قريش اي لو كانت أي مرأة أو كرbs هذه من وجهها قريش ونقطع يدها فحاولوا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام فهابوا فأمر وسامة بن زيد أن يتحدث مع قال حب حب لا يجوز عليه لا فجاء وسامة يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخليها جلد غرامه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع أحد من حدود الله يا وسامة إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد ثم خطب عليه الصلاة والسلام وقال والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لك اطعت انا اعدل الحكم عندي واحد ما انظر اتعامل معك على انك سارق لا اتعامل معك على انك فلان ابن فلان لا الاسم عندي على جنب انا اتعامل مع القضية كانسان كشخص اذا انا بأفو عن غيرك اعفو عنك ايضا شكرا على عدلك بيننا اول شيء <تصفيق> الآن أبو عبد الرحمن من أكبر المشاكل اللي حاصبة خصوصا في العالم الإسلامي دائما المطالبة بالعدل بين الذكر والأنثى في جميع المجالات ويمكن أغلبها وأخرها اللي هي قيادة المرأة والمساواة واستدلالهم بحديث الرسول أن النساء شقائق الرجال فهذه هل يعتبر عدل ولا إنه والله كل واحد له حقوقه محفوظة هذه ما فيها كلام يعني خلاص نتهي منها ولا في أحيانا يكون في ظلم على حساب مثلا أحد الأطراف سواء الذكر أو الأنثى وطبعا أحمد مع الأسف اللي يطالب به الآن من كثيرا ليس العدل بين الذكر والأنثى يطالب بالمساواة في كل شيء بين الذكر والأنثى مع أن الله تعالى خلق الرجل بطبيعة معينة وخلق المرأة بطبيعة معينة تركيبه يعني تركيبه أنت الآن ما يصلح أنك في البيت أنت اللي دائما معك ولدك الصغير وزوجتك طالها تشتغل لا طالع لا طالع ترضع وانت اللي قاعد ترضع وتم ادري ايش وتصلح أنت في البيت الآن لو أنكم نايمين أنت وزوجتك بعدين سمعتوا صوت في المطبخ بعدين قلت لزوجتك يمه روحي انت شوفي <تصفيق> من ما ما تقبلها تقولك أنت انت رجال فقلت مساواه بين رجل المراه مش انت دائما تقولين مساواه قالت لا خلاص انا الشهر الماضي الحرامي اللي الشهر الماضي انا اللي قمت له الآن مساواه الحرامي حق الشهر هذا هي تقبل ذلك <تصفيق> لا لا ما <تصفيق> تقبلها <هذي> <تصفيق> حتى في اللي دق على الكفر تقول غير الكفر يلا قلت لزوجتك شوفي انا المره الماضيه لما كنت, كنت أنت راكبة معي أنا اللي غيرت الإطار لما خرب أنت يا الحين سيارتك يلا أنت اللي ما تقبله المرأة هي ما خلقت لهذا يا أخي أحيانا والله أحيانا في بعض بلاد اوروبا تأتي وتجد مثلا اللي يشيلون العفش لك فيكون امرأة مثلا موظفة فيعطونها الأوراق حقه العفش يا شيخي تجي تشيل الشنطة الشنطة تسحبها مع السير. ما خلقت لهذا أنت طبيعة جسمك وطبيعة تكوينك ما خلقت لهذا لذلك ترى هم يدعون ذلك بينما في الحقيقة لا يطبقونه هل تصدق في تاريخ أمريكا كله نسبة تولي المرأة لرئاسة الدولة كم تتوقع نسبتها نصف المئة تولت مرة واحدة نصف المدة وشالوها من حتى منها دا. ذكر أصلا إيه. ثم يأتون عند البلاد الإسلامية ويقولون لازم تخلوا المرأة رئيس الدولة طيب سعال شوفها الرؤيتها أمريكا هذا أوباما وقبله بوش, وقبل بوش الأب وقبله بوش الأب وقبله كينتون وقبله تعال أرجع طيب ما شاء الله ليش الحريم دائما ما يفوزون عندكم في الانتخابات نبغى عدل مرة تتولى مرأة ومرة يتولى رجل يقول لا لأن صراحه ولاية الدولة تحتاج إلى ميزات معينة تتوافق مع فطرة الرجل لا تتوافق مع فطرة المرأة فهم الآن لما يطالبون ساو بين رجل المرأة هم نفسهم لا يطبقونه انما جاءت الشريعة بالعدل بينهم أتبري طالب طبقته لا بس يا أخي بس منظر ترى يعني بس شكل لكن اللي شغالهم الرجال اللي تحتها بوشنبات بانجلاديش. بانجلاديش هذا هو الكلام هذا الذي انا اعنيه يأتون الى البلدان الاسلاميه ويحاولون ان يبرزوا فيها ان المرأة اللي تكون مسؤولة مم. بينما هم لا يفعلون ذلك تعال لا الان لا الى فرنسا إلى, الى بريطانيا الى امريكا كل الدول هذه هم لا يطبقون على انفسهم بينما يطالبونك كأن تطبيقها تعال الان لما مثلا سياقة الطائرات مم. كم نسبه عمل المرأة كابتن في الطائرة قليل جدا لا يكاد يذكر ثم يقال لك يا اخي نطالب ان المراه تصير كابتن طياره في تفع مو <تصفيق> <تصفيق> حتى مضيفه رجال يحطون مضيف يحطون رجال وهي في وظيفه ليست <تصفيق> فيها اختلاط ولا فيها فانا اعني ان يعني التعامل أيضا بالعدل مع المراه ليس التعامل بالمساواه ليست كل شيء أعطيني مرأة لازم تعظيمها، لا اعدل بين هذا وبين هذا. يعني المساواة لا يعني العدل والعدل يعني المساواة. أحسن لا نعم العدل لا يقتضي المساواة. أنا لما أعدل بين أولادي لا يقتضي إني أساوي. أحسن. بس العدل شيء صعب. لا ليس. ليس لها فعب لها معايير لها معايير أو لها شراب. لو, لو, لو, لو كان صعب يا ناصر كما أمر الله تعالى به الله عز وجل لا يأمر بما بما فيه يعني عجز عند الإنسان أن يقيمه. إنما قد يكون في أحيانا نوع من التكليف للإنسان أن يفعلها مثل واحد فرضا العدل بين الزوجات أني أبيت هنا ليلة وهنا ليلة فقال والله يا أخي وحدة منهم أنا ما أحبها أبدا صراحة كلية ليلة حتى لو كبيرة في السل أحيانا ليس لازم أنه يعني يطع أخي يحبها يا أخي يجي يسولف معها, معها فقال صعب أني أعدل بينهم نقول إذا صعبة ما تستطيع تعدل بينهم لا تقعد ماسك المرأة في ذمتك وأنت لا تعطيها حقوقها إما أن تطلقها هي تزوجها غيرك أو أن تسريهم بإحسان أو, أو هي تتنازل تتنازل النقر ما تبيت عندي إلا كذا إذا أذنت لك بذلك ما, ما عليك ذلك بس. يقولون ان العدل أنه في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قالوا وجد في, في, في عصره وجد في بعض الخزائن حبة حنطة حبة قمح قالوا كمثل الأترجة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 الى البقرة وحلبت له واعطته فاعجبه الحليب فقال لها احلبي لاخر ووقع في نفسه انه اذا رجع سيرسل من يجيب البقرة له قال فلما ارادت ان تحلب فاذا البقرة لا تحلب فصاحت قالت يا امه هذه كنا نحلبها في اليوم عشر مرات في هذا الاناء الصغير نملأها عشر مرات فتوقف الحليب اليوم ما في حليب فسمعها كسرة والله أيوة لا يعني لما نوى الظلم نزعت البركة. سبحان الله. يقولون فاستغفر كسرة وتراجع عما يريد أي فعل. وقال البنت عودي إليها وحلبيها. قال فرجعت فانطلق الحليب منها. هاي ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء. وذكر السيوطي بعدها علق عليها. قال وعلى ذلك إذا إذا حكم الخليفة بالعدل بين الناس بورك لهم في أرزاقهم وإذا ظلمهم نزعت بركة هذه الأرزاق.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 هل تريدني ان اخذ بالظنه ليخاف الناس يعني إذا ظنيت ان هذا هو السارق اخذه واجلده حتى ما أحد يفكر انه هي يسرق ولا إذا ظنيت ان هذا ماخذ ما رشوه اخذه واجلده حتى اخوف غير ما يقرب أم اخذهم بالسنه والهدي الطيب الهدي الطيب <تصفيق> يعني بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ الواحد الا وانا متاكد منه قال فارسل اليه عمر قال بل خذهم بالسنه والهدي الطيب قال فأخذتهم بذلك بخلاف من كان قبل عمر قال فخرجت منها وهي أكثر البلدان أماناً لما عملوا بالسنة هي في اللي يقول ضح واحد يستاذ الكل أو إنه يهاب الكل ففي العالم العربي انتخذها في كثير من ال الأمور يعني قصدي كأنه يسوون مثل ما كان يسوي يقولون يعني عنتر عنتر يقولون ما كان بطل ما كان قوي لكن كان إذا رأى عشرة اختار أضعفهم وجاء وضربه لحد ما يوكله التراب فيخاف منه البقية طبعا هذا ليس هو المنهج الشرح الشرح أنك ما تظلم أحد بل بل الله سبحانه وتعالى يقول وين خفتم ألا تقصطوا في اليتامى يعني إذا كان الواحد رب يتيمة عنده ثم كبرت فأراد يتزوج هذا جاء الشرعا لكن إذا خفت أنك ما تعدل معها في المهر ما تعدل معها في التعامل وينخفتم الله تقصتو في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء تزوج غيرها لذلك يقول أهل العلم إنه إذا خشي لا يعدل في شيء معين فليتركه ويجاوز إلى غيره أنا والله بعين قاضي وأدرى أن لن أعدل لا تتولى القضاء من البداية حتى في الوظائف مثلا في الوظائف واحد ما يستطيع أنه يدير الموظفين بالعدل من البداية لا تكلف نفسك ما لا تطيق صح. أب اختلفوا عند عيالك والله عيالي أنا ما أقدر أعدل بينكم روح عند أمكم روح عند أخيكم الأكبر اختلفوا جيرانك اللي ما يستطيع أنه يعدل ويقوم بالعدل من البداية يا أخي اترك الأمور واعتد ويتولاها غيرك يا اخي احسن ما تحاسب على أمر أنت في في ساعة من, من تركه أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعدل ويجعلنا عادلين أيوة الحبا الكرام أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ليس فخرا للإنسان أن يتولى على منصب معين او أن يكون على إدارة معينة إنما الفخر إذا تولاها أن يعدل كما قال الله عز وجل وأمرت لأعدل بينكم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعدل وأن يعيدنا جميعا من الظلم أشكر لكم نصاتكم وللشباب أيضا حضورهم معي إلى اللقاءة آخرين شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته